أفضل مجتمع وجد على وجه الأرض والأصحاب رزق يعني لو نظرت مثلا إلى موسى عليه السلام من أصحابه وكيف نقلوا حياته وسنته لا تكاد تعرف عن حياة موسى عليه السلام الخاصة إلا أقل القليل مما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحاب موسى عليه السلام كما قال الله عز وجل واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا اختار موسى قومه يعني اختار الصفوة أفضل الناس ولذلك لم تكن الآية واختار موسى من قومه إنما واختار موسى قومه سبعين رجل لميقاتنا هؤلاء الصفوة ماذا قالوا لموسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر طيب حكم موسى عليه السلام على هؤلاء الصفوة قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يعني الصفوة سفهاء عيسى عليه السلام صفوته الحواريون قالوا لعيس عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وكلمة ربك لها دلال لأن النسبة إلى رب العالمين شرف النسبة إليه شرف عشان كده الخطيب لما يخطب ما يقولش قال ربك وقال نبيك وانت طلعت من الحسبة ليه؟ ما تقول قال ربنا وقال نبينا لأن النسبة شرف كما قال تعالى قل يا عبادية الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنطوا من رحمة الله سؤال بعض الوعظين شيخ أحمد الغزالي أخو أبي حامد الغزالي صاحب حاله الدين، والخبر مذكور في وفايات الآيات لابن خلّكان. قال أن هو كان في مجلس وعظه يوماً، فسأله رجل لما تلا هذه الآية. قال له ما سر الإضافة في قوله كل قول عبادي الذين أصلحوا على أنفسهم لا تفنَّتوا الله؟ إضافة العباد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنشد قائلا وهان علي الوصل في جنب حبها وقول الأعاذ إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي عبدها لسميع فضج المجلس بالبكار أحسن جواب عن السؤال وهان علي الوصل في جنب حبها وقول الأعادي أي وهان علي قول الأعادي إنه لخليع تهمة ده خليع رقيع تافه بس عشان بيحبها مستعد بالشديمة فهان علي كل ذلك أصم إذا نديت باسمي لو واحد قال له يا فلان ما يسمعش وإذا قيل لي يا عبدها لسميع أو ما قلت له تعالى يا عبد الست يسمع هو أي معنى الكلام معنى الكلام أنني لا أسمع إلا منه أصم إذا نديت باسمي أي حظ نفسي هدر شهواتي أمنياتي كلها إذا لم توافق مراده ما اسمعهاش لا أقبلها لكن إذا قيل لي عبدها طرم المسألة مرتبطة بالمحبوب أنا أسمع كويس نبينا عليه الصلاة والسلام رزق بأصحاب ليس لهم نظير يعني مثلا في غزوة غزوة غزوة بدل أو أحد أظن غزوة بدل لما تكلم السعد بن معاذ سيد الأوس والنبي عليه الصلاة والسلام أعمالي حض على الغزوة المهاجرين أيمين والأنصار سكتين من الذين عليهم النصرة الأنصار لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وجعوا فقراء مملقين ليس معهم شيء من صاحب الأرض من الذي معه المال من الذي عنده التجارة هم الأنصار فغير معقول أن يخاطب هؤلاء الذين فقدوا كل شيء وتركوا خلف ظهورهم كل ما جمعوه في فترة شبابهم لله ورسول لهجرة الله ورسوله فكرر الكلام أكثر من مرة فلم حه سعد بن معاذ قال يا رسول الله كأنك تعنينا لما كرر كما أكتب المرة فأنا عن الأنصار أقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت وَوَاللَّهِ مَا أَخَذْتَ مِنْ أَمْوَالِنَا كَانَ أَحَبَّ إلَيْنَا مِمَّا تَرَكْتَ وَلَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى لِمُوسَى إِذْ هَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ إنها هنا إِنَّهَا هُنَّ قَاعِدُونَ بَلْ نُقَاتِلُ بَيْنَ يَدِيكَ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَاللَّهِ لو خط بنا البحر الخضم ذكر البحر هنا لدلالة لأن البحر كان مرعبا عند العرب وقد ورد في كثير من أشعارهم البحر ورهبة البحر وخطورة ركوب البحر حتى لما جاء رجل إلى أبي العباس المبرد قال له يا أبي العباس إني أريد أن أقرأ عليك كتاب السباوي في النح، فنظر إليه أبي العباس مستغربا ألا ببساطة كده هستخدم اكتاب سباويه كده كأنه ورق جرنان ولا ايه فقال اي بني هنراكب البحر يشير الى ان اللي بيدخل في اكتاب سباويه بيغرأ لان اكتاب سباويه كتاب, كتاب معجيز و سباويه مات سنه 32 سنة وبعضهم يقول 39 فساهم كان الاثنين وثلاثين تسعة يألف كتاب على مذهب نحوي البصرة لأنه كان الشيخ نحوي البصرة زي ما كان الكسائي شيخ نحوي الكوفة وواحد عن الع الكبير الذي لم ينجل الزمان وإسلا هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين أول معجم وانا مش عايز عايزاش ريكتير عشان اقول لك المعجن ده ألفه ازاي ده حاجة معجزة وهو اللذي بحر بحور الشعب بحور الشعب كلها هو اللي عملها لما داخل سوق النحاسين ولاهم بيخبطوا عن النحاس كده الكلام ده بحر بحور الشعب فقال له الكتاب بتاعه المشهور في خمسة مجلدات فنقول له هل البحر استعظاما لإنشاء الكتاب فالبحر كان عند العرب شيء مرعب فلما يقول والله لو خط البحر الخضم اللي المك بتاعه كالجبال يضرب يقلب لاخدناه معك ونقل عنه صلى الله عليه وسلم كل شيء لدرجة أن أنس بن مالك سئل عن شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم هل شاب لا لم ياش إلا قليلا لم يكن في لحيته الا سبع عشرة شعره يعني عدوهم يعطوا ما هو قاعد عملي عد الشعر الابيض الذي في لحيه صلى الله عليه وسلم 17 شعره فقط لا غير جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم خرج في ليله القمراء اضحيان القمر ب 14 بدر يعني وخرج من بيته ليعقد مقاراتا بين القمر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجهه صلى الله عليه وسلم مرة فلكان في عيني أجمل من البدر خباب من الأرد يسأل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر يقرأ سرية قال نعم قال وكيف عرفت ذلك قال باضطراب لحيته وهو بصلي وراه لحيته بترتعش ولهم أدق من هذا في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم مثلا حتى ثني القدمين كده وهو ساجد مثلا حتى وهو بكبر في بيت الإحرام أصارع عاملة كده ولا عاملة كده أصابع حذاء ذني كل شيء نقلوا ولذلك تمت الأسوة به أي نبي قبله صلى الله عليه وسلم لا نكاد نعرف عن حياته الشخصية شيئا ولا كيف كان يأكل ولا كيف كان يشرب ولا كيف كان ينام والعلماء ألفوا في شمائله صلى الله عليه وسلم كتبا كثيرة فالاصحاب رزق زي مثل لو نزلنا تحت كده وشوفنا الأئمة الأربعة هو المزايكة الأربعة فقط أكثر من كده بس الناس لا تعرف إلا أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد طيب فين سفيان الثوري, سفيان الثوري وفين أوزاعي مثلا وفين داود والأبليهم حماد بن نبي سليمان وكمان شريك بن عبد الله الناخ وغير والكلب والليث ابن سعد أين ذهبت هذه المذاهب ودود بن علي الظاهري لم يكن لهم أصحاب مثل هؤلاء الأربع لذلك عاشت مذاهبهم واندثرت المذاهب الأخرى وفي مذاهب أكثر من كذا فنبينا صلى الله عليه وسلم رزق بهؤلاء الصحابة الأولياء الذين نقلوا كما قلت كل شيء بحيث يصبح أن تتأسى بأي وجه من وجوه التأسي في حياته صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك واحد من هؤلاء كان رجلا كاتبا وقبل ذلك كان ملكا كان ملكا عشان كده في الحديث لما طالت جفوة المسلمين أرسل إليه ملك غسان ملك غسان ده اللي هو كان في الشمال في الشام والذي عناه عمر الخطاب في حديثه في الصحيحين لما قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجر لي من الأنصار أنزل يوما وينزل يوما فإذا نزل أتاني بخبر الوحي أو أي أقضية قضاها النبي عليه الصلاة والسلام وإذا نزلت فعلت مثل ذلك فجاءني يوما عشاء فطرق بابي طرقا شديدا فخرجت وجرجر رثياني وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا مالغ غسان في الشمال كان بيهدد المدينة وهو ده كان العدو المفتري اللي هو القوي يعني اللي موجود في ذلك الوقت فكان الصحابة مستعدين أول ميدي غسامي يدخلوا معاه في المعرك فلما جاء هذا الجار من الأنصار من بني أمية بن زيد وطرق باب عمر عشاء طرقا شديدا خرج عمر فزعا ففتح الباب وقال أجاء غسان حاجموا علينا يعني قال له لا بل ما هو أهول من ذلك وأعظم طلق النبي النساء إلى آخر الحديث المعروف فغسان دول كمالك غسان ده اللي هو ايه اللي هو من الروم يعني نصارى وكانوا بيهددوا المالي فلما علم ملك غسان بإيلي كعب الملك هجر والنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من كلامه بعت له أرسل له خطاب طب ملك غسان يبعت لواحد من أفناء الناس ولا يرسل الرجل له مكانة طبعا له مكانة ف لما قال له ما جعلك الله بأرض هوان إلحق بنا نواسك فكعب مالك مالك طبيعة الذي مارس الملك أنه لا يتحمل الهوان لا قولا ولا فعلا لأنه بيكلمك وهو لابس الملك ها زي ما يكون واحد غني جدا لما بتكلمه بيبقى لابس الفلوس ويقول لك أنت ابن مين في مصر بتكلمني كذا الزيال ويقول لك بيكلمك من ترظيف مناخيره إنت يبقى بني آدم زينا كده إذا فقد ملكه أو افتقى يبقى بني آدم نعرف ناخد وندي معاه لكن طول ما هو لابس عباءة الملك أو لابس عباءة المال ما تعرفش تكلمه عشان كده الأمراء لهم اسلوب من في الخطاب بخلاف غيرهم والكلام ده احنا ورسينه من زمان الرئيس أو الأمير بيخاطب بطريقة معينة مش أي طريقة كما قلت في يده السلطان البطش ممكن يؤذيك ممكن في لحظة غضب يأمر بقتلك فعلشان كده لما انت بتتكلم بتتلطف إذا كان رجلا متدينا يعني زي مثلا الأمراء زمان في بني العباس كان كانت الشافعي للرشيد مثلا يا ابن عم رسول الله عشان شرف يبقى ابن عمه طب هو ابن عم يعني منين يعني قال لك هو في الآخر يلتقون في حق النسب يعني فوق مع أي جد فيبقى ابن عمه فلما يقول ابن عم رسول يا ابن عم رسول الله ينتج كده لأنه نسبته إلى رسول شرف يعني وبعدين يطلب اللي, اللي هو عايزه ما فيش مانع لو في واحد كبير ومتجبر ولا واللحالة والكلام ده أن تقول له كلاما لطيفا أو أن تصفه بما هو فيه لا تطري أكتر من الوصف اللازم له كما فعل النبي عليه الصلاة لما أرسل إلى هرقل قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم وفي اللفظ الثاني من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم هو حد يفتكر أن كلمة عظيم الروم سماء عليه هو كان كده مش هو كان الملك بتاعهم فهو عظيمهم يبقى أنا ناديته بحقيقة صفته ما مش مثلا أرعت الواحدة وقال له إلى المبجل المعظم المكرم الذي لم تلد النساء مثله قط إلى فلان وعلان وترتان والكلام ده فلان فلان لا أنا لاوسني عليه إنما ذكرته بما هو موصوف بما موصوف به ما فيش أي إشكال ليه كما قلت لكم لابس الملك وهو بيكلمه فيهجره المسلمون ويمنع النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه ويمشي كده الوحيد في الدنيا ولا يرتد ثبته الله سبحانه وتعالى لأن كما قلت لكم هؤلاء لا يتحملون اهانه طول عمره ملك وله والكلام فكعب المالك بيحكي لنا في الصدقة تخلوه في غزو تبوك. تابوك دي في الشمال في شمال مدينة ناحية الشام عشان كده الجماعة اللي بيقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم راح من مكة إلى المدينة وطلع الولدان واعليه وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما داع لله داع انا بطلق الجماعة دول يدرسوا جغرافي يروحوا على الخريطة ويشوفوا ثنيات الوداع دي في انا حتة ثنيات الوداع لا يراها إلا القادم من تبوك إلى المدينة يعني في الشمال بخلاف القادم من مكة لا يرى ثنيات الوداع ثنيات الوداع اسم مكان اسم كدر فلو صحت هذه الرواية لكان ينبغي أن تكون قيلت لما رجع المسلمون من تبوك مش لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر المكة إلى المدينة ف فتبوك في الشمال سورة التوبة نزلت في قصة غزوة تبوك ومذكور فيها الآية على الثلاثة الذين خلفوا اللي هي قصة كعب المالك خلفوا أي تخلفت عنه ليه التوبة في هذه السورة قوله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا سامي ثنين هم في الغرب بنت تبوك تبوك دي كانت سنة الثمانية يعني الآية دي تشير إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما دخلوا الغار القصة اللي أنتوا عرفين فتأخر نزول هذه الآية عن حدثها ثماني سنوات ليه نزلت تقريعا للمتخلفين يقول الله عز وجل لهم إلا تنصروه في هذا الموطن أي في غزوة تبوك فهو لا يحتاج إلى نصرتكم ولا يحتاج إلى واحد فيكم أتذكرون يوم تآمر عليه كفار قريش فخرج هو وصاحبه لا معه جيش ولا معه رفق ولا الكلام ده ونصره الله وهو وحده فيلم تنصروه الان سينصره الله فنزل التقريعا لهؤلاء الايه الذين تخلفوا او ارادوا ان يتخلفوا عن غزوه تبوك قال عليه النبي عاتبنا الله جميعا بهذه الايه ما عدا ابا وحده وشوف يقول صاحبه أنت عارف دي أخت واختار موسى قومه لدين إخوات في المعمه صاحبه كأن ليس له من يذكر بالصحبة إلا أبو بكر وحقا لم يأتي رجل بالصحبة على وجهها إلا أبو بكر وحده عمر الخطاب كان اعتراضات على النبي عليه الصلاة والسلام وكان له مناقشات وكان ممكن يراجع بل لما أراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على العديدين وقف عمر بين النبي وبين القبلة قال له كيف تصلي عليه فقال نحي عني يا عمر وإيه في صلح الحديبية لما جاء عمر ورأى هذا الذل ويعني استعلاء المشركين وحاجة حاجة لا تتحمل يعني رايحين للبيت لا رايحين للقتال ولا رايحين نعتدي على حد رايحين نسك يقول المشركون يوقفوا لن تزول لن تأتوا البيت هذا العالم ليه يعني عشان ايه بمناسبة ايه دحنا نكلكم لحم لنبلكم عظم بس يؤذن لنا في قتالكم كانوا, كانوا شجعانا فاللاء النبي صلى الله عليه وسلم لان ووافق خلاص بلاش السناد ازاي فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنست رسول الله حقا قال له بلأ قال ألسنا على حق وعدونا على الباطل قال بلأ قال لم تخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به قال أخبرتك أنك تأتيه العام قال لا قال فإنك أتيه ومطوف به برضو الغل الموجود في صدر عمر الكلام ده لم يشفيه فذهب إلى أبي بك الصديق قال يا أبي أليس رسول الله حقا قال له قال ألسنا الحق وعدونا على الباطل قال بلا قال ألم يخبرنا أن نأتي البيت قال وهل أخورك أنك تأتيه العام قال له لا قال فإنك أتيه مطوف به أيها الرجل استمسك بغرزه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره لما الرسول قال نفس الكلام أنا رسول الله وليس يعصيه وهو ناصري. يعني كلام بالحرف يقول أبو بكر الصديق لعمر في الرواية المرسلة قال عمر فعملت لذلك أعمالا لأن الرواية المرسلة اللي ذكرها في أثناء الحديث قال وقال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالاً يعني أعدي كفر عن هذا الاعتراض مدة أي طويلة واستحسن عمر الرحلان وتقدم أمام الناس وخشى أن ينزل فيه قرآن. إزاي يتعترض الكلام؟ فعمر الخطاب كان له مناقشات مع النبي عليه الله والسلام وسلم. بكر الصديق لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في رأي الرأي. أبداً. فله الذي حقق الصحبة على وجهها مئة بالمئة. وهذا ليس طبعا هضما لحق عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحارة لكن أنا بقول دلال بكلمة صاحبة إذ يقول بصاحبه اللي هو الصدوق الصديق الصدوق ف أبو بكر رضي الله عنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم سواه، فنزلت الآية بقى تبكيتا له إذا أخرت ثمان سنوات عن وقت الحدث إلى وقت الحاجة إلى هذا التذكير. تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم جي واحد يوم وكانت جاية في وقت قاض شديد الحرب وفي وقت الحصاد يعني. الجماع اللي بيزرعه بيبدأ طول سنة يصرف على الأرض يجيب مبيدات ويجيب مش عارف عارفه ويعمل ايه ويدفع ايه والكلام ده هو ينتظر وقت الحصاد عشان ايه يملأ جيبه بالمال لما بيكون في الجرن كده هو عمال ايه يعب الرز في شويلة والكلام ده بينسى تعب سبع شهور ولا حال خلاص بقى جيبه مليان فلوس فبينسى التعب كله ففي وقت الغزوة كان ده وقت جني الثمار وكله يجيبوا فاضي ومنتظرين المال وان زيك الجيش ده اسمه جيش العسرة العسرة ليه من العس وهو ضد اليسر لا عامش فلوس ومطلوب تجهيز الجيش والنبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز جيش العسرة فله الجنة أما أيضا عصمان بن عفا قال هذه مئة بعير بأحلاسها وأختابها في سبيل الله فنادب الناس مرة أخرى قال من جهز لجيش العسرة فلو الجنة أم, أم عثمان تاني والو هذه مئة بعير أخرى لحد ما إدت ثلاثمائة بعير بأحلاسه وأختابها فنادب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى تجهيز الجيش فقام عثمان وصب ألف دينار نقدا. فوق التلتميت بعيد فنزل النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم رجل واحد يجهز جيشا بأكمله ليلة للإسلام كان قضية ما كانش كلام مكتوب في كتب كان قضية حياة كان هم وطول ما الإسلام هم بالنسبة لك ستصل إمتى يحصل تخلف وترجع للخلف وينهزم بك المسلمون يوم ما يكون الإسلام يعني ليس قضية تحياة إنما لو صار قضية تحياة لازم تغلب فيش واحد مهبوم بشيء يغلب أبدا فده كان جيش العسرة عايزين يخرجوا وعينيهم على الإيه؟ على الثمار. ولكن لا يجوز لهم أن يتخلفوا أو أن يقولوا لا وقع كعب المالك في القصة ببعض قصة دي اللفظة القاتلة التي من جعلها أمامه أودت به إلى الهاوية سين وسوف سأفعل سوف أفعل هي دي الظل القاتلة اللي الشيطان يضعوها كالشبات أمام كل رجل مقدام ولأؤمن ينهم هو ذا شراك الأمان س سوفا كم من حسرات في بطون المقابر ليه س وسوف ويؤجل والموت لا يؤجل إذا جاء أجل المر ولا طرفت عين فهذا هو الذي أوقع كعب بن مالك رضي الله عنه في وقع فيه هو يقول معي راحلة قوية وعدد جيش والناس عددهم كثير جدا لا يجمعهم ديوان حافظ وقل رجل يتخلف إلا ويظن أن أمره سيخفع إلا أن ينزل فيه وحد من كثر الناس فين فلان جايز يكون قدام جايز يكون ورد جايز يكون يمين جايز يكون شمال لما كنا كن نحن عشر تلاف مثلا بسعى على راحت العشر تلاف هل ممكن أنا أجزم أنه غير موجود؟ أبدا. فكعب الملك يقول: وقل رجل يتخلف يعني إلا ويظن أن أمره سيخف إلا أن ينزل فيه قرآن من كثرة عدد ليه عدد الناس اللي الخارجين لهذا الغزو. فطبيعة الجيش لما يكون عدد كبير جدا يكون السير بطيئا. ليه لأن الناس ليسوا على درجة واحدة في الجنة للقوة والماشي وفي بعض الأحاديث الضعيفة وإن كان المعنى صحيح في أحاديث أخرى سيروا بسير أضعافكم طرعا معنى هذا الحديث مثلا من أما بالناس سيخفف ليه رعاية للضعيف ومثلا ما جاء عثمان بن أبي العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد بأضعافهم فيبأ سيروا بسير أضعافكم يعني هو لا يلصح من جهة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معنى إيه موجود في أحاديث أخرى فالجيش ماشي ببط عدد كبير ومتفوتون في الجلد والقوة فكعب المالك عنده إيه راحلتان وبعدين لوحده مش مرتبط لبيمين ولا شمال ولا حد معاه فهيفتح للخير يفتح للفرس ويجري ورجيش الجرر اللي ماشي ايه زي الصلحفاء فأكيد سيدركه الشيطان بقى ايه اوقعه في سين وسوفني قال طالما ان أنا معي راحلة قوية ايه المانع اتأخر يوم اشوف الثمار اذا طابت اقطفها وبيعها ويبقى ايه حتى اتصدق في سبيل الله ويبقى في يوسف كلام راح اي يوم حطيله على ثمر وث او 2 او 3 او 4 لسه هيعجل شويه كده دي يعني في الحر الشديد انت عارف الايه الثمار بتستوي بسرعة يعني لك ايه دي عايز يوم كمان خلاص بكرة والجيش ماشي وانا سانطلق والكلام ده ثاني يوم برضو نفس القصة ولا ده عايز كمان يوم ولا قادر على ندركم ثالث يوم لا برضو لسه عزالها يوم هذا هذا هذا حرب مش هيخلصها ها حرب الأماني لا ينتهي أبدا وأنا الحياة فطنت إلى هذا وأنا في ألمانيا لما كنت أعود أتكلم مع الجماعة اللي, اللي قاعدين في ألمانيا من الجاليات العربية قال لي واحد كبير في السن فوستر قال لي أنت هنا ملك الدين قال لي أنا من سنة الف وتسعمية سبعة وخمسين قلت له من ايام فيلي برانت قال لي لا قبل كده فيلي برانت ده اللي انا فاكره كان في الستينيات كده كان هو المستشار المانيا الغربي فانا فاكر بقى ان انا قال لي لا لا كان فيلي برانت لسه مجالش ده من قبل كده ب... قلت له يعني انت عندك كم جيل دلوقتي يعني انت من سنة سبعة وخمسية فأنت تخلف وعينه تخلفه وعينه تخلفه يعني بقى فيه تلت أجيال من ناس في البلد دي هل في واحد فيهم يعرف في العربية؟ لا ولا واحد؟ قال ولا واحد طب بيصلوا؟ قال لي مش كلهم قال بقدولوا ايه اللي قعدت؟ ايه اللي جابت أصلا؟ قال لي والله كنت شغال في السعودية؟ وبعدين واحد أمير شتمني ما استحملتش فرحت لأردن فكان في جنازة حد من الأسرة الملكة فرحت أشيع الجنازة فلو كده هدوم زيته والكلام ده قال يا ابني هدوم زيته وماشي وراء أمير يا جماعة ده ميت أنا عادش أمير يعني خلاص المياشين اللي كانت على كتفه اتخلعت خلاص بقى اسمه ميب بقى اسمه المرحوم ها معكش الأمير فقام واحد شده كده بطريقة غير قال له ارجع وراء ما تبقى شوار المعش بتاع الأمير الشخصية فقال كرمت واجعتني وامت سايب قلت العرب جرب أنا مش ممكن أفضل في بلد عربية وقام واخد بعضه راح ألمان قلت له أنت جنيت على كل ذريتك إلى يوم القيامة طالما الزرية بتاعتك دي موجودة حجبتهم عن العربية اللي هي لغة القرآن وهي التي تحدد الهوية اللي اللغة العربية تعلمها دين قلت له أنا لو اللغة الألمانية تعلمها دين أنا كنت تعلمتها في الثلاثة أشهر اللي عدتهم دول لو تعلمها دين بس تعلم العربية دين عشان كده انتوا تتعلموا العربية لكن انا لا يلزم لا لا زمان انا اتعلم اي تلو في بقى على اولاده ما يعرفوش عربي وكثير منهم لا يصلي واللي ما تاخد صديقه واللي ما تاخد صديقه بتاع كان داعي عينك والقصه دي فكان جالس معاه اللي جايبه طالب بيجي حضر ماجستير في الميكانيك هندسه ميكانيكيه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 ثم ماذا؟ قال لي يعني أرتقي في عملي ثم ماذا؟ كل ما يجيب أمنية أقول له ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟, ماذا؟ خلاص فقيت أنت مستشار المانيا الغربية ماشي؟ ثم ماذا؟ فوقف؟ أنا لم أنتبه إلى ثم ماذا إلا هناك لأن كنت بس طلعي السؤال بطلعها عفوية فتبين لي أن كل أمنية تعقبها بهذا السؤال ثم ماذا تترقى به الأمان ثم ماذا ثم ماذا لازم يقول ثم أموت ثم ماذا هو بعد الموت المتحاجة آه في بعد الموت المتحاجة الناس يقول لك إيه ذهب إلى مسواه الأخير أخير إيه وتعال المسواه الأخير إما جنة وإما نار مش القبر هو المسوى الأخير بعد ما يموت ثم ماذا المفتر يقول ثم أبعث ثم ماذا تتطير الصحف ما معرفش أخوك تكتبي من ولا شمال ثم ماذا يروح يا جنة يا نار إذن آخر سؤال ثم ماذا آخر جواب يا جنة يا نار طيب أنت فكرت في هذه النظومة وعملت لها أول مرة أسمى حد يقول لي ثم ماذا قلت له طيب بعد ما سمعتها ناوي تعمل ايه قال لي مش عارف قلت له يا ابني أنا عمال أتلقى بيك وقولك ثم ماذا ثم ماذا لحد ما وصلنا يا الجنة يا نار أجأ لك ناوي تعمل تيه وتقول له مش عارف هو جاء ولأح جدته في بلد من البلدان وخلاص طيب قلت له طيب ايه اللي جابت أصلا قاعد يتكلمني على التخلف الموجود في بلاد المسلمين وأنهم لا يقدرون الفرد والفرد محتقر وحتى لو أنا رجل عبقري وعامل براءة اختراع عايز روح أسجلها الرجل اللي ماسك برات اختراع عايز يشاركني في الاختراع يقول لي احنا نبقى شركة ينشتبهولك وده اللي حاصل فعلا في بلاد كثير من بلاد المسلمين يبقى واحد عبقاري عامل حاجة معينة يروح عشان سجل برات اختراع يلاقي الموظف اللي قاعد عايز يشارك لك ازاي انا تعبان والكلام ده لا اروح امريكا اروح اوروبا اروح المانيا اي حاجة بتاع واروح هناك واعمل الاختراع ويرجع لنا هذا الاختراع اضعافا مضعافا عن طريق مكينات ولا عن طريق اي منتجات ولا الكلام. طيب يا اخي ما خذ هذا الاختراع والكلام ده وذهب الى بلدك انا بقول له هذا الكلام وانا ما عنديش قناعة كاملة به انا ارجع لبلدي هيعملوا في ايه حياتفنوني. فيقول لك يا أخي البشرية تستفيد بهذا بدل ما يدفنوني على الحياة وهناك حزب عداي النجاح موجود في بلادنا كلها كل بلد بلد المسلمين حزب عداي النجاح موجود فعمال أحمس فيه وأشجع فيه وأذكر لهم من قصة صحابة الأوائل والتابعين ومش عادوا الكلام ده وأعذره بعض العذر فيما, إيه؟ فيما يذهب إليه فنعني سأقول مفيش أمنية في الدنيا إلا وتعقبها بثم ماذا إمت تنقطع ثم ماذا حينما يس مش هقول أستلم عزيزي بيع برها أدقيا أو دقيقة حينما تنتهي حينما يصل المرء إلى درجة اليأس والإياس أو اليأس نوعان يأس محمود ويأس مذموم اليأس المذموم أو الذي يخليك تنتحب يخليك تكفر يخليك ترتكب الفواحش يأس مذموم إنسان محبط يأس من كل شيء بيعمل أي حاجة اليأس المحمود قرين الغنى النبي عليه الصلاة والسلام لما أوص رعب الصحابة لما قال له أوصني كان من جملة وصائع عليه الصلاة والسلام قال له إيه وعليك بالإياس مما في أيدي الناس عليك بالإياس مما في أيدي الناس يعني ما تطمعش فيما في يد أحد إذا وصلت إلى هذه المرحلة وصلت إلى الغنى الحقيقي لأن تعريف الفقر هو إيه هل الفقر إن الإنسان يبقى عوش فلوس بس لا الفقر قرين الحاجة أنا كنت أعرف أعرف رجلا كان من أغنى الناس الكلام دعو حالي 25 سنة وكان عنده حوالي 750 ألف جنيه وتاجر كبير في بضع معينة كان مطلع كل شهر يلف على اللي زي واللي زي الكلام ده يأخذ من ده ألفين جنيه ده 3000 جنيه ده عشرة آلاف جنيه عشان على شيء لازم يسدده ليه البضاعة مركونة في المحلات ما تدفعش وعلشة كانت لازم يسدده في الوقت المناسب وإلا هيدفع غرامة فعمال يستلف من الناس كلها وعنده سبعمائة ألف جنيه في ذلك الوقت. هذا رجل غني أم فقير؟ فقير ليه؟ لأنه يد محتاج هي وظيفة المال إيه؟ إنها تحميك من ذل السؤال لا هو بيستلف عشان يتعليه 18 ألف جنيه لازم يحطون كل إيه؟ في نصف الشهر كده يبقى عندك الحاجة قرينة الذل لكن أول ما تستغني عما في أيدي الناس فصلت غنياً حتى وإن لم يكن معك درهمني واحد الخليل بن أحمد فراهيدي اللي أنا كنت لسأ بقول لكم عليه في أول الـ الـ الكلام الشيخ سيبا وين أرسل إليه أمير المؤمنين رسالة كان الخليل بن أحمد عايش في خص حاجة كده إيه زي بيت ريفي متهارك معمول بالطين وكده وَكَانَ تَلَامِيذُهُ يَأْكُلُونَ الدنيا بعلمه. تتعلموا على ذلك؟ واللي بقى صاحب هارون الرشيد واللي بقى صاحب مش عارف الأمير الفلان واللي بقى لأيه العلماء الأمراء زمان ما كانوش بيتقربوا الحسالة ها؟ ولا زعيت ومعيت ونطط الحيط والكلام ده لا كانوا ناس عندهم ذوق كانوا بيعرفوا يختاروا مين اللي يكون الحشيات بتاعتهم مش ولا كتع ولا والأعرج والكلام ده لا فكانوا يختارون العلماء الكبار في كل فن ويحسب بقى مناظراته ومنادماته بتاعه تبقى الجلسة مفيدة جدا فتلاميذ الخليل بن أحمد كانوا يصحبون الملوك فبيكلوا بقى الفلوذج بقى والبتاعه ها والرمان والتفاح والكلام ده اللي, اللي الخليل يسمع عنه بس فالامير بعت للخليل داري ساب قال له ألك إلينا حاجة ما نشتكش حاجة كده أن نعمل هذاك لأنه اللي عادين مع الملك يقوله وقال الخليل وأنشد الخليل وعلمنا الخليل, الخليل, ده فين الخليل ده. قاعد في خص فبعت له يعني لأنه تعيز أي حاجة فبعت له سطر واحد خطابا ردا على هذا قال أنا استغنيت عنك بالذي أغناك عني ما يعرفش جيب الجملة دي إلا واحد زي الخليل جملة جابت كل حالة أنا مستغن عنك بالذي أغناك عني من الذي أغناه عنه؟ رب العالمين فأنا مش عايز حاجة منك أنت استغنيت عن علمي وما جت ليش لأن البضاعة ما تلزماتش. أنا كمان البضاعة بتاعتك ما تلزمنيش فلوسك يعني والوجاهة والكلام ده لا يلزم انت مستغن عني وانا مستغن عنه لكن عبارة مؤدبة ولا لا عبارة مؤدبة يعني ما تجرحش الأمير ولا الكلام ده وفي نفس الوقت قدت الايه؟ قدت المراد هو ده الغنى الحقيقي أنت تئس مما في أيدي الناس ما تمرش بقى على فيلا وكده بحديقة وبتاع تقول يا سلام شوف أهل اللي عايشين في نعيم ده احنا ده الفقر بتاعنا دكر يعني مش رادي يروح من هنا أبداً هي دي الحياة ها؟ ويبتلي بقى يتطلع لا ده أنا لازم بقى أسافر بره و... والكلام ده وأجيب فلوس وأجيب وأعمل وأخلي وأسوه ومش عارت بي بكلام ده ويطلع بره تطاق في الماء ويطلع بره والله العظيم واحد من في ألمانيا من بني سويفي مراته كانت شغالة ممرنة في المستشفى اللي دخلت فيها ف بالدخلة تقول يعني بأحد اللي يقوم بتكلم ألماني ما يعني لا عربي قالت أنا بتكلم عربي واتكلمت عربي مكسر وقالت أنا زوجي من بني سيف. من بني سويت تقول كده يعني عادت لعاجم لما بيقى القطة بيلوطة صحيح يعني خلاص وإحنا من مصر وهي كمان كانت شغالة في مصر وهو تزواجة هنا وسافر بقى في ألماني عشان هي يعني يحسن داخله وياخد يعني يعني حدوره كده في التكييف وكلام ذا فالمهم قالت له ان في واحد شيخ كبير كده من مصر وجامع من مصر في المستشفى وبتاعه فجاي زور جاب بنت له وابنتين كده وداخل طيب جدا على نياته على الآخر يعني فبقول له ايه اللي جاده وليه خطت واحدة ألمانية لا سيما ما أسلمتش بولو الصنطية لكن مراني توسع شوي بمعنى بتحفظ روالي القرآن ها مشوفهم مش على ليدها بتحفظوا القرآن بتوديهم للمحفظ وبتصوم معهم رمضان تشجعهم على الصيام ها؟ فانا بنقول لها طب خلاص إيه اللي فضلك ما تقولي لا إله إلا الله وخلاص خلاص نتصور رمضان وشجعه على القرآن و... والكلام دهوت ده ولما يكبروا هتحجبهم فخلاص إيه اللي فضلك بقى ما تقولي لا إله إلا الله وخلاص طبقه مسلمة وكده قالت لا أتى زوجها المسلمين أنا الأعمال أقرع فيه ولومه وغلبان خلص وبعدين معرفش كان اسمه ايهاب وانا ايه معرفش ايه اللي نزلت دماغي بقوله يا عبد الهادي بص يا عبد الهادي واعمل على كده والراجل ده احلى وخلاص يعني انا أنا معرفش انا بقول اسمه غبا معرفش كان اسمه ايه المهم ف إيه اللي جابك يا ابني ومش عارف فيه الكلام ده عاد اقول له يعني لما تاخد واحدة مسلمه تعرف القران وتعلم الاولاد والكلام دوت وانت راجل صعيدي يعني يعني بتاخد واحده هتحفظ عهدك والكلام ده هو بتعمل كده قلتون طيب خلينا نتوقع الأسوأ يعني افترض الست دي لما حبيت ترجع قالت لك أنا مش هرجع وخادت الولادة من. وطبعا إحنا على بعضنا كده ما فيش حد مناش ظاهر يعني يعني ألمانيا تجيب العيال من عيد تخيل أنا معرفش أجيب عيالي ولا أي حد فين أعرف أجيب عياله لو, لو راح لماذا منا نشده في المسألة دي؟ أنا أذكر أنا في السعودية مرة واحد قطع الإشارة وكان عند الإشارة دي دورية مرور طلع وراء العسكار والمتسكت جاه وقف فهو يمن بس معجلسي أمريكي فقال له الهوية فالرجل عفويا كده أما طلع له إيه الهوية اليمنية فبس كده له ها يمن وابتعد عن كمان يعني يمن وابتعد عن عن أقرب يعني واللي مثلاً يمن وابتعد عن شرق فأم خاطف منه الهوية اليمنية وطلع له اللي خيول أميركيين وطلب القنصل في السفارة يبعث له حد عشان يوقفونه ما إنه غضاض قطع الشارع جاء نائب القنصل الكاند القصة دي أنا كنت حاضر فيها سنة 94 في الحدود دي كده خالي الهوية بتاعته واعتذر العسكر. قلت له العسكار قلتوني يا ابني لو من ست ديه انت تقول انها ممكن ترجع افتلوا يا ابني ارجعتش دايما في كل امور تقدر الاسوأ وتشوف له حل ولا لا ما تقولش ان شاء الله ده تفرقوا هزي الفل وهلا يجيبوا هنالفلوس وافتح الشنطة لها كلها فلوس دررات وغيورهات ومش عارفه كده لا افتح الشنطة تلاقي فقر او ثاني فقر ذكر. قاعد في الشنطة انت لازم تقدر المسألة دي ليه لان لو جات على الطبطاب والله لا هذا ما كنا ندل مفيش مشكلة طب لو جات عكس هتعمل ايه عشان كده الجيوش لما بتحارب بتحط خطة هزيمة مقابل خطة الانتصار. أنا مش ضامن عدوه يعمل فيه إيه ممكن تيجي معطيات جديدة على الأرض أنا معمتش حسابي فيها لو المفروض أنسحب طب هنسحب إزاي مكان 667 ما كانش فيه لا لكده ولا كده ليلة 5 يونيو كان فيه حفل راقص في القوات الجوية قوات الجوية دي هي طيران يعني حفل راقص وفي مطربة ورقاصة هي اللي بتحكي هذا اللي حكايف ومذكراتها عاملين صوان والزباط والعساكر عاملين يسقف ويرقصوا لحد الفجر فهي بتقول أنا ببص من الخيمة كده لقيت كان كان, كان ده في مطار من مطارات لقت الطيارات جنب بعضها مرسوسة قالت لهم يا ولد الطيارات عاملها رأد زي الباط كده رأد زي الباط. دلو ده لو ضربوها حتولع كلها خلاص، وكملت وسط الوأس بتاعتها وربنا وفاها وانتهت الليلة انتهت الليلة إمتى؟ الفجر ساعة 9 الصبح كانت ما كلها كان البط بتاعنا كله مدرور ساعة 9 الصبح تخيل لا في خطة ولا في أي حاجة لدرجة أن الدبابات الثقيلة كانوا كان عايزين يعملوا ودوها إلى سيناء في وسط مرتفعات ومنخفضات وعايزين يعملوا الستارة من النار ولا. طب دا انت حطيتها في مكان العدو يستحيل يجي منه لأن عبارة عن جبال المشاة بتاعته هتعدى على الجبال ازاي المشاة بتعدي على الطرق المرصوفة او الطرق الممهدة لكن جبل عامل كده وعامل كده وعمل كده حطت لي دبابة هنا بتعمل ايه عايز تعمل ستارة من النار ضد مين فما كانش في خطة من أصلا والانسحاب تم عشوائي جاء الأمر انسحر فكان القتلى بالألوف وكل الذخيرة بتاعتنا والدبابات والمصفحات والمدرعات كله احترق في حرب اكتوبر كانت حرب الرمضان كانت قصة غير كده خالص كان فيه تلتيب وكان فيه تنظيم وكان فيه معرفة بقدراتنا بقدرات وقدرات العدو دراس علمية يعني عشان كده حصل مثل هذا الانصار الباهر في أول, في أول الحرب يعني يوم 8 أكتوبر كان أحسن يوم في حرب أكتوبر كلها يوم 8 أكتوبر فحطين خطة هزيمة لو أنا انهزمت أرجع إزاي فأنت في حياتك في معركة لازم تحط خطة فقر وخطة غنى خطة انتصار وخطة هزيمة وتشوف انت هترجع ازاي فانا اللي انا عايز اقوله ان الاخ ده قلت له لو افترضنا المرأة اتخل الدماغ هو ومش هترجع بالعياب قلمه الخاطر ده لما ورد علي انا اتردد على طبيب نفسي بقالي سنتين وعايش على المهدئات ليه يا ابن ليه وبعدين قلت له طيب ممكن اقول لك خطة تنفذها بعد ما قلت الخطة وتعبت خالص والكلام ده قلت له إيه يعني إزاي يستدرب المرأة ويأخذ هناك إلى بلده في مصر يعني ويعمل فيلم كده مع أبيه وأمي وخواته والكلام ده إني ماسكه في السيتي وبيحبوها مش ممكن عنها ها وين تعرف إن عاطفين وكتاعه هي كمان برضع عندها سن كده يعني وتعملوا الحركات دي ومش حرفيه الكلام ده لعله وعسل وبعدين قلت له بص عبدالهادي من أعمل أقول لي اسمه غرض بقى لحد آخر اللي شكله مش ناوي تعمل حاجة ما لقيته قلبان خالص قال لي فعلا فقلت سبحان الله تذكرت في اللحظة دي وقع حصلت لي مع واحد برضو بعدت في السلعة المحمول ويكلمته قال لي والله انا كنت مبارك في اخناق مع مراتي وتفت في وشي وقالت لي لو رجل فراج انطلقني وبل وصل بيها القمر انها جرحتني بالسكينة ها؟ وقلت لها يا نا يا الشور عاملة يعني موظفة قالتوا طبعا الشغل فبعد الهلومة دي كلها كان عبارة عن صفحتين صفحتين على المحمول يعني فبيقول لي في الآخر إيه؟ هل لو طلقتها أكون ظالما لها فانا على طول اتصلت به وقالت له يا أخي ليه يا أخي أنت مفتلك إيه الإشكال يعني تبتت فوشك يا أخي مش مشكلة يا أخي الشيتي ما بتلزأ وإلا بتبتتتلزأ مش ليك منها عيال آلية منها عيال يا أخي عيالك يا أخي يا أخي ما تصحش كده وبتعيش يا أخي معها وتمس لأخيرك يا سبيعين عوزراء أنا مش هاجموا بتاعه ليه قلت الكلام ده لإن ده هتنفخ فيه م... مفيش الروح ما عندوش روح تنفخ في مين لإن هي لو واحدة عملت في جوزها واحد كده عنده الدم ديك في عروق مش مية يعني مش هيستحمل الدفة الأولى كان هيخلص على طول أنا لو رحت أتحايل على أقول يا ابن الحقيقي أنه معروف عيالك أرجوك يقول لي ما يدرش عيش معاه ما يدرش أطرف أدار فيها فبعد ما تتفف وش يقول له لو أبوك خلف راجل ولو عارف عارفين من عمل إيه وفلان عمل إيه والكلام ده جاي بيقول لي هل لو طلقته هكونه ظالما لها ليس من الحكمة تقول له طلقه ولا تنفخ فيه لأنك انت بتنفخ فيه رماد ها يبقى خلاص بعد ما كده قلت له على أي حال يعني خلص وحاول ترجع بسرعة ما تضعش غير هير كده فأنا عايز أقول لي أخوانا اليأس المحمود الذي نادبت إليه الشريعة لا يكون إلا أن تستغنى عمي في الناس فتذهب حينئذ إلى الغنى الكامل ألا وهو الجنة الجنة شيء محروم إطلاقا كل ما تشتهي الأنفس وتلذل أعين تجدوه في الجنة بس لا بد أن يسط مرحلة الغنى الحقيقي في الدنيا الإياس مما في أيدي الناس أنا طلعت إليكم كثير وطبعنا لكن أرجو الأخير الحديث من فائدة وإن شاء الله النهاردة أنا مش مش هدي درس بعد طرويح بدء من غد السبت ليزنا الله كل يوم إن شاء الله أودي درس كل طبيعة كل الجمعة في رمضان إن شاء الله أخت